ما ضاع بصمتك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واوصلي ووسلم على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقره اعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين افضل الصلاه وتمام التسليم حلقتنا اليوم صراحة صار لي ثلاث سنوات منذ أو أربع سنوات منذ, منذ أن بدأ البرنامج والإخوة فريق الإعداد يقترحونها وأنا وأجلها حتى أكملنا أكثر من مئة حلقة ونحن يعني نركلها إلى الأمام ولو كانت ركلتي قوية ربما كان ذهبت إلى الخلف وتخلصنا منها لكن الإخوة قالوا لي انه لابد من نقاش هذا الموضوع ويعني هذا الموضوع يعني نحتاج إليه إلى نقاشه كثيرا طبعا قد يغضب بعض الناس لأنه وصلتني كثير من الرسائل في الفيسبوك وتويتر وغيرها على جوالي الخاص ايضا وصلت رسائل تدعو علي ليش تثير هذا الموضوع ورسائل من مشددة الغضب يعني تتلفظ بألفاظ ساخنة. أيضاً كنا نستعرض قبل قليل بعض الرسائل وأنا قبل أن أدخل السديو بعض الرسائل على صفحتي وعلى في تويتر. فوجدت حقيقة يعني الناس ينقسمون إلى قسمين عدد كبير تقول لماذا تثير هذا الموضوع وأنت إيش دخلك في هذا الموضوع؟ أن تريد تتزوج تزوج على مئة انشئت لا تحرك الموضوع عند رجالنا احنا بيوتنا واستكرره وهناك يعني رسائل اخرى تشجع وتقول يا شيخ لا بد من نقاشه الى اخر موضوع تعدد الزوجات يعني وبالمناسبة هالاخوة في صفحتي البرنامج انزلوا هل انت مع او ضد تعدد الزوجات و يعني السؤال بهذا الاسلوب لا يصلح لأنه لا يصح شيء شرعه الله تقول هل أنت معه أم ضده مثل الذي يقول هل أنت مع أو ضد مثلا الصدقة هل أنت مع أو ضد بر الوالدين لا يعني مثلا هل أنت ترى أن تطبيق الناس اليوم لتعدد الزوجات صحيح أم خاطئ أو كي يعلو تبع تسليب أخرى طيب تعالوا اليوم نناقش تعدد الزوجات كم عدد الذين يعددون الزوجات كم نسبتهم الحقيقية ما هي أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بتعدد الزوجات ما هي الأخطاء التي تقع من المعددين هل تعدد الزوجات الإسلام وشرعه وأمنه كان موجودا من قبل الإسلام ما هي الضوابط الشرعية لمن أراد أن يعدد هل هناك أقوام نجحوا وأقوام آخرون فشلوا في التعدد من المستفيد الأكثر من تعدد الزوجات الزوج أم الزوجة الأولى أم الثاني أم الثالثة أم الرابعة سنحاول حقيقة أن نناقش هذا الموضوع الإخوة قبل الحلقة يعني ضغطوا علي بأن استقبل كثيرا من ال ال الاتصالات ونعيدكم بإذن الله تعالى أن نستقبلها معنا تقرير في هذه الحلقة مع رجل تزوج ست نساء كيف كيف تزوج ست نساء وما هي قصته وكم عدد أولاده وهل نجح فعلا في تربية أولاده مع كثرتهم وكثرة بناته أم لا وكيف كانت حياته الاقتصادية والمالية أيضا بعد زواجه هذه حقيقة يعني كلها أمور نحتاج إلى نقاشها فتعال اليوم ندخل في موضوع كبير إنه تعدد الزوجات الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والانثى خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحم انها الفطرة الإنسانية، وشريعة الربانية انه الزواج سنة الانبياء والمرسلين والأولياء والصالحين لن نتحدث عن الزواج وانما عن تعدد الزوجات ما الحكمه من مشروعيته وما شروبه واحكامه وما الاداه الشرعية المتعلقه به وما تجارب الناجحين فيه كل هذا واكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في تعدد الزوجات ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة سنناقش الموضوع يا جماعة اليوم مناقشة يعني عادلة بإذن الله تعالى سنسوق الأدلة الشرعية في هذا الموضوع سنتكلم عن أحكام كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع تعدد الزوجات أو مع المعددين للزوجات سأذكر بعض المشاكل وسنعالج مسألة الغيرة عند المرأة وأيضا سنرسل رسالة إلى المرأة التي يعني ربما تكره مثل ذلك أو ترضى كلاهما سنتحدث عن بإذن الله تعالى أنا فرحان بكم اليوم أرجو أن يبقى الجميع أمام الشاشة رجالا ونساء لا ينصرف أحد يعني اللي له ملاحظة يتصل بنا ويرسلنا على صفحاتنا. أو يكتب في الإنترنت اليوم كل واحد يعني يستطيع أن ينشر آراءه كما يشاء بإذن الله سنحاول أن نضع بصمة حقيقية في بيت كل معدد وترى أنا يا جماعة في حلقة اليوم ما أقول للي ما عدده وعدده لا أحد يفهم مني هذه الرسالة يعني اللي جالسها الآن أمامي وزوجها لم يعدد عليها لا يعني كلامي وهذه الحلقة أني أقول له يا فلان ما تخلص الحلقة من بكرة اذهب وابحث عن زوجة أخرى تتزوجها لا والله لا والله أنا لا أتكلم عن هذا أنا أتكلم عن أمر واقع عندنا 11% من المتزوجين في منطقة الخليج عندهم زوجة أخرى 8% في مصر عندهم زوجة أخرى أو ثالثة أو رابعة أيضا 7% في لبنان وسوريا عندهم زوجة والأردن عندهم زوجة أخرى اليمن أيضا عداد كبيرة لكن ليس هناك حصائيات دقيقة طلعت عليها لذلك جماعا يعني لما نقول 11% من المتزوجين عندهم زوجة أخرى في الخليج بمعنى أنه لو كان مثلا منطقة الخليج كلها عدد سكانها فرضا قل فرضا 35 مليون مثلا أو, أو 40 مليون يعني نحن نتكلم يا جماعة عن ربما خمسة ملايين تقريبا يعني أو, أو, أو, أو قريب من هذا الرقم أو أقل منه بقليل يعني هم يحتاجون لهذا الموضوع في مصر أيضا عدد كبير تعال نحاول نحاور الموضوع يعني من ناحية شرعية وكيف نستطيع أن نضع بصمة في مسألة تعدي الزوجات فمرحبا بكم لا تزعلون علينا مرحبا يا سليمان أنا ورحب بك وأخي محمد اليوسف أيضا وأخي عبد العزيز العزيز حدثني قبل الحلقة أنه أن والده تزوج ما شاء الله ثلاث نساء ثلاث نساء نعم والله يحفظهم ويقرعين وكم بهم عندكم أربعة عشر من الذكور نعم وستة عشر من النساء من, النساء من الأخوة ما شاء الله أيضا أنا ودي أسولف معك يعني أثناء الحلقة طبعا كيف كنتم أنتم عايشين في بيت واحد؟ في بيت واحد. إيه يعني بأسألك بعد شوي بعد ما نخلص مقدماتنا <تصفيق> كيف كنتم دايما مع بعض؟ هل عد الكبير كيف كان يتعامل معكم؟ أكيد إنك كنت شاهد أحيانا مشاكل معينة كيف كان الوالد يحلها يعني؟ لعل إن شاء الله تعالى نتحاور معك خلال ذلك. محمد ريوسف طبعا. متزوج أربع نساء، لذلك جئنا ليش؟ ليش طرحي يا أخي؟ توهني من بيك إشي. لسه ما دخلت يعني. ماذا سليمان طبعا يعني تزوج كم أهل أنا وصلت ولا؟ زين الحمد. هي لو يبالحجم كميه أهل. طبعًا تعدد الزوجات لم يشرعه الإسلام، يعني في أشياء جاء الإسلام وهي موجودة، فالإسلام وضع لها ضوابط. مثل مثلا الرق جاء الإسلام وفيه عبيد ماليك هذا يملك كذا من الإماء والرقاء وهذا جاء الإسلام ما ألغاه لكن وضع له ضوابط متى يكون هذا رقيقا متى لا يكون رقيقا ما هي الأشياء التي يجب عليك أن تعتق العبد إذا فعلتها ما هي الأشياء التي يعتبر كفارة الـ الـ هذا الفعل مثل وطء في نهار رمضان قتل الخطأ حلف اليمين كذا أن تكون كفارتها أقل الركبة فيه نصوص معينة جاءت في ذلك وجاءت أيضا حديث حصر على ذلك فالإسلام ما جاء وقال كل العبيد الأرقى يحررون إنما جاء بأسباب تجعلهم في طريقهم لأن يحرروا تعدد الزوجات جاء الإسلام وبعض العرب يتزوج عشرين امرأة وتلاتين امرأة كما هو موجود اليوم في في أفريقيا أنا مريت بعض بلدان أفريقيا في زيارة الأخيرة ووجدت بعض ملوك القبائل عنده ثلاثون امرأة أربعون امرأة هناك أنواع من الظلم في التعامل بينهم إيش الضوابط الشرعية اللي يجب أن الإنسان يتعامل معهن هل يجب أن يكون هناك مساواة بين الزوجات أم يجب أن يكون هناك عدل بين الزوجات هذا سنطرحه بإذن الله تعالى تعدد الزوجات ذكره الله تعالى في القرآن قال الله عز وجل خفتم ألا تقصطوا في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء إن المرأة المناسبة لك مقصود ليس ما طاب يعني افرض أنا طابت لي امرأة أعجبتني تمشي في الشارع ووأبوها موافق أقول أروح أذهب انكحها لأن الله قال ما طاب لك طيب هي طابت لي لا المقصود يعني من أعجبتكم من النساء تزوجها ولا يعني ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة لم تعجبه وقد أبغضه نقول تزوجها أيضا لا نعطيها حقها في الغالب فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى مثنى وثلاثة وربع قال الله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده وأحيانا الواحد أيضا حتى الواحدة ربما ما لا يعطيها حقها قال الله تعالى او ما ملكت ايمانكم يعني أو تكون أيضا امه جارية عندك وليست امرأة كزوجة اليوم انقسم الناس في تعد الزوجات العكساء يوجد مع الاسف بعض البلدان الإسلامية حرمت تعدد الزوجات وإذا علموا أن هناك رجل تزوج بأخرى عاقبوه ولو قال هذه امرأة صديقه لي يعني يطأها زنا سكتوا عنه فإذا ثبت عندهم أنها زوجة بالحلال عقبه مثل ما كان موجودا في بعض البلدان لا أريد أن نسميها ولله الحمد الأن بدأ تتغير أنظمتها كما كان يوقع في تونس وفي تركيا وفي عدد من البلدان فالأول الله الحمد الأنظمة تتغير عودة إلى شرع الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام عدد ولم يعدد عليه الصلاة والسلام يعني كما قال بعض المستشرقين أنه عدد شهوة فقط وغريزة للنساء انما هو عليه الصلاه والسلام كان عمره خمس وعشرون سنه وتزوج امراه تكبره بخمس 15 سنه مع انه كان من اوسم واجمل شباب مكه ومع ذلك تزوج امراه قد تزوجت قبله مرتين امنا خديجه رضي الله عنها تزوجت مرتين قبله ومع ذلك تزوجها عليه الصلاه والسلام وهي اكبر منه بخمس 15 سنه ورزق منها عليه الصلاه والسلام باولاد ومكث معها عليه الصلاه والسلام خمسا وعشرين سنه ما تزوج عليها طيب لو كان عليه الصلاه والسلام يبحث عن يعني إشباع غريزته والاستمتاع الجسدي كان تزوج امرأة أصغر منه أو ربما تزوج خديجة فيمكث معها مثلا لمدة خمس سنوات عشر سنوات ثم يتزوج فتاة أصغر منه لبث معها خمسة وعشرين سنة حتى توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها وقد وصل عمره عليه الصلاة والسلام إلى خمسين سنة بعدما توفيت خديجة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه الآن عمري خمسون سنة وساء أكبر أيضا دعني أبحث عن فتاة تكون فائقة الجمال وصغيرة لا مع أنه كان نبيا ونساء ورجال المؤمنين يتمنى كل واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بنته ويخطب أخته وكذلك النساء تتمنى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها أو يخطب بنتها مع ذلك وهو في الخمسين تزوج سودة بنت زمعه رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين وعمر سودة خمسون سنة وتزوجها عليه الصلاة والسلام ثم بقيت معه سودة وهاجرت معه إلى المدينة ثم تزوج عليه الصلاة والسلام هناك ولم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله تعالى عنها الأنبياء الذين قبله كانوا يتزوجون يعقوب عليه السلام كان عنده أربع نساء موسى كان عنده ثلاث نساء داود كان عنده تسع نساء إبراهيم عليهم جمعين أفضل الصلاة والسلام كان عنده ثلاث زوجات إذا لما يأتيك واحد من أصحاب ديانات أخرى ويقول لك نبيكم مثلا تزوج نساء كثيره تقول تيب تعال انظر في التوراة والانجيل كم عندكم انهم تزوجوا في سفر التكوين يقول وكان يعقوب قد استغرق زوجتيه وفي سفر القضاة في التوراة هنا لان نقول لكم يقول وكان لجدعون سبع عشرة ابناء من جسده سبعون وعشرة ابناء من جسده انجب لانه كان كثير الزوجات وعندها اكثر من ثمانين من الأولاد والبنات هذا لن يكون من امرأة واحدة ولا من ولا من ثلاث يقول كان كثير الزوجات إذا حتى في التوراة والإنجيل الموجودة اليوم على تحريفها لا يزال فيها ذكر لقصص الأنبياء السابقين الذين تزوجوا نساء كثير بل إلى اليوم في فرقة من النصارى اسمهم المورمون هذه موجودة إلى اليوم في في أمريكا وهم عدد لا لا يستهان به هؤلاء يرون تعدد الزوجات ويونج اللي هو يعتبر الرئيس عنده عشرون زوجة لاحظ يعني نساء أمريكيات ورضيت أن تكون زوجة عنده بمعنى أنك إذا قرأت عن الأنبياء السابقين أو قرأت الكتب السابقة تجد أن تعدد الزوجات كان أمرا موجودا عندهم لا ينكره أحد نحن اليوم نحتاج للكلام في هذا الموضوع بصراحة يعني أنا كنت أقرأ حقيقة بعض التقارير التي صدرت عن وزارات التخطيط في الدول العربية وجدت أعاجب يعني عدد النساء السعودية قرأت في عام 2007 يعني قبل خمس سنوات أو أربع سنوات هذا آخر تقرير يعني نشر عدد النساء في السعودية التي تجاوزنا الثلاثين ولم يتزوجنا فتاة من كل ستة عشرة فتاة يعني إذا عندك مثلا الحارة هذه فيها مثلا مئة فتاة معناها عندك كم ممكن ستة يعني ممكن 8. تقريبا لم يتزوجنا تجاوزنا الثلاثين لاحظ ما أقول تجاوزت العشرين نحن عندنا في السعودية طبعا هي تختلف باختلاف العادات والتقاليد في البلدان لكن عندنا في الغالب الفتاة تبدأ تخطب وهي كم عمرها ثمانتاش الغالب ستة عشر وتخطب وقد تتزوج في هذا السن يعني وفي الغالب في الغالب أنهن يتزوجن في العشرين، اثنين وعشرين، أربعة وعشرين الحدود هذه إذا تجاوزت وصلت ثمانية وعشرين، تسعة وعشرين، ثلاثين بدأت الفتيات تنشغل ما تزوجت ما خطبت إلى آخره عدد التي تجاوزنا الثلاثين ولم يتزوجن اثنين وستة من عشرة يعني فتيات من كل ستة عشرة فتيات نسبة المطلقات من النساء اثنين وأربعة في المئة يعني إذا عندك مثلا من كل ألف امرأة عندك يعني تقريبا خم ألف من كل ألف عندك أربعة ألف هذه التي من كل ألف عفوا عندك 24 وعشرين هذه التي مطلقة وهي تحتاج إلى زواج يعني لم تطلق وعمرها متقدم في السن كثيرا لا يعني أحيانا تطلق ودخل بها وجلس أسبوع وطلقها ما أصلحه أو أحيانا ربما رزقت منه ب مولود ولبثت معه أحياناً أشهراً وبعدين طلقها. طيب أليس من حقها أن تتزوج هذا وهي عمره 21 وعشرون سنة إلى متى تتركها؟ نسبة الأرامل التي توفي عنهن زواجهن وهن في سن زواج الآن 5% و وأربعة ال خمسة في المئة من عشرة يعني من كل ألف عندك تقريبا أربعة وخمسين امرأة في سن زواج وأنا قد وقفت حقيقة على مشاكل كثيرة لفتيات يعني توفى زوجها يا جماعة وهي تزوجت عمرها 18 سنة ثم ولدت أو لم تلد المهم توفي زوجها بعد زواجها بي بي يعني أشهر قليلة والله يا أخي وحدها اتصلت بي أو ارسلت لي قبل فترة يعني تسأل تستفتي في مسألة الحداد يعني هل متى أخرج من الحداد ومتى أبدأ وكذا وكتبت اثناء رسالتها بقيت مع زوجي فقط ثلاثة أشهر وصار الحادث ومات عمرها تسع عشرة سنة طيب هذه لو يأتي واحد الآن لم يتزوج بعد وتقول له نبغى تتزوجها قال لا والله يا أخي أنا أريد بكرا كما أنني انا بكر أول مرة اتزوج انا أريد بكرا طيب ثم تأتي إلى معدد وتقول له طيب تزوجها قال يا أخي زوجتي الأولى بتعمل لي مشكلة طيب هذه تبقى لمن؟ قالوا هذه تبقى لمن؟ ما يعني كلام يا جماعة أقول للرجال لل يلا خذ رقمها وذهب تزوجها لا والله لكن نحن نعرض حكمة الإسلام في ذلك على ما نتكلم مثلا عن حكمة الإسلام في حد السرقة ما يعني ولدك سرق قطع يده لا لكن نحن نتكلم عن حكم الإسلام في مثلا مشروعية تعدد زوجات مشروعية حد السرقة مشروعية حد الردة مشروعية حد الخمر إلى غيره يعني حتى نستطيع أيضا أن نجيب عن ربما يعني يحاربون مثل بعض الشراء التي في الإسلام انا احاول انطف الموضوع والله قدر المستطاع <تصفيق> هذا فاصل قصير وانا إليكم باذن الله عينهم كن بصمتك ضع بصمتك, أقبل هنا. أقبل هنا. أقبل ضع بصمتك. أحد يعبر الأحلام فويصيب احيانا ويخطئ احيانا لكن خطأه أكثر من صعبه وكان قد تزوج امرأة أخرى ولم يخبر زوجته الأولى ابتعاد عن المشاكل وعايش معها تقريبا سنتين ومبسوط ومرتاح وأمور طيبه وإذا أراد أن يذهب إلى زوجته الأخرى اعتذر بأي عذر ومشى على زوجته يعني في يوم من الأيام رأت زوجته الأولى رؤيا ثم جاءت عنده كانت يا فلان أنه والله خشية تقول انا فيجاملها في التعبير. قالت جارتنا أم عبدالله رأت رؤيا. قال إيش رؤياها؟ قالت رأت أن زوجها يحمل كذا وبعدين وضعه بدال ركب سيارة بدال غير السيارة. أعطته رؤيا معينة. فضحك قال يا أهل لك عبدالله هجل تزوجت؟ فقالت ها قال هذا سلميني عليها. قل لها زوجك متزوج عليك من سنتين وانتي ما تدري <تصفيق> قالت اكيد قال هذا التعبير لا تعبيره سواء قالت اذا انا ترى الراي وليس هي فكشفه الله يعني ذاك اليوم واذكر اخر ايضا من, من الاصدقاء كان تزوج اخرى وكان يقول لزوجته والله انا عندي درس عند الشيخ فلان وكل مرة يطلع عند الشيخ فلان وزوجته تظنه يذهب الى هناك فخرج يوما وذهب إلى درس الشيخ فلان وجاء واحد من اخوان الزوجة جلس عنداه يتحدث بيني قال أين زوجك؟ كانت والله راح لدرس الشيخ فلان قال وين الشيخ فلان في الطائف صار ثلاثة أشهر وحنا في الرياض وين أي درس؟ قالتها طيب فخططت فلما خرج إلى الدرس في المرة التي بأحيانا الدرس يكون في الليل أحيانا في النهار احيانا تعرف الشيخ حسب ظروفه يعني فتابعته هي وولده فلما وقف عند عند بيت ونزل الرجال في البيت بحضر الدرس عند الشيخ. طركت <تصفيق> <صح في حصل> عليه الباب وفتح قالت أحضر الدرس معكم أحيانا تحصل بعض المشكلات يعني في هذا وعسى الله أن ييسر الموت نسمع منك السلام تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدينا محمد وعلى نفسه يا جمعين طبعا أنا لسه ما اتزوجت طبعا بس أنه قد مؤيد التعدد بس خلنا تجي الأولى أول نشوف. أن نشوف تغير يعني في الموضوع له الزوجات في العصر الحالي أصبح يعني شيء الشيء بالضرورة زي ما تفضلت الشيخ في واحدة عمرها 19 سنة وكذا وما هي تزو توفي زوجها فإذا ما كان في تعذيب إيش الحل البديل خصوصا إنه في الزمن الحالي ما في ما يسمى بملك اليمين أو الجواري أو كذا ما تفي فالزوج إذا ما كان يا زوجة ويا حيروح لي طريق حمامة أو كذا م. فتبدو تبدو الزوجات شيء مطلوب يقينا في العصر الحالي إذا ما كان إذا ما تزوج إذا راح ما تزوج بس واحدة أو اثنين أو ثلاثة بقيت الحامين من حيث ما في حروب وحتى تكون في ملكمين أو شخص لغة ملكمين في العصر الحالي. ثانية بس بعطيك بأ... بس... نقطة كذا بعدين تكمل من عام 1970 في أمريكا من عام 1970 إلى 2009 أعلنت أمريكا بأن عدد ولادات الذكور بالنسبة الإناث تنقص من سبعة عشر إلى عشرين ولادة في كل سنة من كل ألف يعني إذا السنه هذه في ألف السنة اللي بعدها نقص سبعة عشر السنة اللي بعدها نقص سبعة عشر والنساء والبنات هن اللاتي يغطيه النبي عليه يقول إن يأتي عن الناس زمان لكل خمسين امرأة قيم واحد حديث صحيح في البخاري وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام وأربعون امرأة هي بالرجل بمعنى ستبدأ الزيادات تزيد. نعم خصوصا الدول الغربية سبحان الله شيخ يعني كنت قاعد مع واحد من الزملاء قبل فترة بحثا ما حقه عن تعدد الزوجات واعتباره جريمة في الدول الأوروبية وكذا. فواحد من قاضي القضاء عندهم أو ماسك منصب يعني مسوي مألف تأليف كامل عن جريمة تعدد الزوجات وانه الإسلام ظلم النساء في التعدد وكذا وكذا تمش بحال انت تقول انه الواحد اذا تزوج وعاد ما بين زوجاته عندي زوجتين ثلاثه خلاص انا واضح مع زوجتي او حتى ما كنت واضح انت زوجتين ثلاثه انت لك زي ما لك وخلاص يعني الحقوق متساويه ولا يكون عندي زوجة واحده والف عشيق قد تطلع ليله هنا وليله هنا حقوق ما في واجبات ما في الدنيا ملخوطه كذا يا زوج يعني زوجة والف عشيق ولا عندي ثلاثه واربع زوجات شيء محدد مقنن كلها متساويه في الحقوق والواجبات وخلاص يعني شيء واضح يعني فلا بد الحاجة الله خلق البشر وما شاء هذا الشيء لأنه يقين إنه في حيحقق توازن في المجتمع أصلًا توازن سواءً, انت سواء انت نفسي أو اجتماعي أو أيًا كان الحكم إنه الحجم أكثر من من مجال في الشيء في في الأعداد وكذا وحاجة توازن أصلًا وجود أكثر من مرة في حياته يعني فسبحان الله كيف أيد إنه تكون عندك زوجة زي ما فضل في دول عندنا هنا عربيا وكنا عنده زوجة واحدة وألف عشيقة والمية عشيق ما لها أي حق عندي تحمل مني أيًا كان ما هي حق وزوجة أحسن. واحدة. لا ف... يا لها أي حق. ما في أي حق لكن القانون ااا أنت زوج زوجة لها كذا ولها كذا ف... سبحان الله. ف... طيب أنا ودي نطلع بكم من جو الاستديو ونذهب نحن وإياكم إلى زيارة أصحاب الخبرة. أحد من عيالك وزايرك اليوم بنسولف معك شوي. أنا ما الله, الله التقيت بعبد الله ما شاء الله وبعض عيالك الله يحفظهم ويقر عينك بهم اللي ما شاء الله يعمل في المستشفى واللي في إدارة مدرسة واللي عسكري واللي مدني وسولت معهم من أنت ولدها الولد ذاك الرجال وما شاء الله قلت أجل أخي أبوك ما شاء الله كلكم من, من أم واحدة فقالوا لها الوالد عنده أربعة وفي رواية ست فأنا ما عنده وشي الرواية الصحيحة حنا نسولف معك دم بعض الناس يا أبو عبد الله يذم تعدد الزوجات لأنهم رأوا نماذج سيئة عن تعدد الزوجات ظلم للزوجة احيانا وسوء تعامل معها أو تجد أنه إذا تزوج لوحده ترك اللي قبلها ولا ترك الجديدة ولا يعبث بهالبنات كل يوم يعرسوا وغير ذلك أنا ودي تحدثني عبد الله هو عن زواجك الأول ثم زواجك الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس زين وإن كان حصل طلاق وش اللي خلاك تقلق وأيضا الزواج إيش اللي خلاك تعدد وأيضا عمو عبد الله وشلون ما شاء الله عنا سلمت قبل شاعر عيالك الله يحفظهم يا ربي وتقيهم حسد الحاسدين وتجعلهم قرة عين يا رخيق العالمين سلمت عليهم كلهم ما شاء الله رجال الواحد يفتخر بهم الزواج بدا بدايته في سببه الأول الاول في شيء من النزوه هذه الحقيقه حب التجديد نعم هذا وقصد ثانيا انا اشتيت اه نشأت يتي توفي ابوك ولد كم عمرك وانا ما شفته لا اله الا الله بطر عمرك لا جاي لكني ما ما ادرك يعني عمري يعني... سنه ودول آه... ما ادركته ما ادركته فنشات كثير زوجتي الاولى عندي الان بنت عملي وعزها معزه ما, ما لها حدود جابت وظناها بنتي وحبيت ان يكون لي ولد وتزوجت فهذا السببين الاولى واحد نزوه ورغبه انثى الوضع الذكر طبعًا ولد ذكر كان ممكن تجيبه هيلا لو, لو ذكرت الله وركات ممكن تجيب هي وجابتها ورض الله جابت هي نعم هذا ول ولد هذا طيب الشاهد انك خدت الثانية يعني دورت على درجة إني أبي واحد تجيب لي ولد ايوه آه. وما لقي سامها راحت ما بقى معك لا كم قعدت معك قعدت أكثر من حوالي سنه تقريبا تقريبًا ما جابت عليك ولا عليك. جابت شيء لا. ولا اتفقنا والله يسر عليها الله يسر عليها ها. ها, ها. أكبر بناتك الله يحفظها اللي هم أكبر ذريتك أكبر. كم عمرها الحين أكبر بناتي جدة عجيب نعم تعدت الخمسين ولا ما بعد لا أكبر من الرجال هذا أكبر من عبد الله هي. أكبر من عبد الله يعني عمرها 46 47 عمرها هذا 40 والله أنا عدد الضبط ما أقدر أحدد لكنها جدة ايه؟ بنتها لها بنتي أوه بنتها عرسته وعندها بنتين عندها بنتين يمكن انك طلقتها عشان سوت مشاكل مع الأوله والله ما أنا مشاكل ما أنا مشاكل بيت واحد حاطه بيت واحد أشال الله هاد أيه بالله بيت واحد وحصلت زواجات الثانية متتالية ما أنا أبغى متتالي ما أنا كلام عام عطني <تصفيق> بالترتيب إحنا خلصنا من الثانية الحين اللي ثمة طليق المذكور ها عطنا لبعده الس السافة اللي رقم ثلاثة صيغ هذه من تعمل زاد ما يبيعها الاول بل بالقربه خطبتها واعطوني تستاهل جرايدي وحتى تستاهل وجالي منها عيال وجالي منها بنات اكبر عيالها عبد الرحمن وين عبد الرحمن المزيون اللي تو <تصفيق> اي المنطقه اللي تقولكم الا اي افضل ليكم اي سوي شو بده تقول زوجة احد قواد هتلر والاصل أن استشهد طبعا بالقرآن والسنة وكلام يا امتنا ولكن احيانا تضطر الى ان تعرض اقوام الاخرين الذين ينتقدون شريعتك فتقول طيب فيكم ناس عدول عرفوا الحق ففتكلموا به هذه احدى زوجة احد قواد الذين كانوا مع هتلر قائد كبير بعد نهاية الحرب العالمية كانت تقول اني تأملت في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت ان من اعظم اسباب نجاحاته انه شرع تعدد الزوجات خاصة زوجات المحاربين الذين ماتوا فعلا واحد يقاتل وعنده زوجة طفلين يثق اني لو لو ميت في سبيل الله ستجد من يتزوجها باذن الله ويقوم باطفالي تقول خاصة زواج زوجات المحاربين الذين ماتوا ثم قالت ولو كان الامر بيدي لجعلت هتلر يلزم الالمان بتعدد الزوجات شكلنا بنطالب بالجنسية الألمانية <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب عطنا ال الأخ عزة السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ مرحبا بك كيف حالك عساك بخير حياك الله يا شيخ اكرمك الله نحن اشترطنا الا الا يداخل معنا اليوم الا اما معدد أو عنده تجربة في التعدد حتى يعني يفيدنا برأيه فأنت هل أنت عندك تجربة في التعدد اللي معدد؟ <تصفيق> حياة الله الشيخ الله يكلمك <تصفيق> الله يحفظك. الله يحفظك. تيجي الخير على بس مطاد في على التطا صراحة في محلها. <تصفيق> الله ي... اعجبك <أو> <تصفيق> الله أقول اعجبك الموضوع اليوم عند أرباحرين ترى. والبسطات اللاحقة. <تصفيق> الله يجزيك. وتبقى بصمات جميلة كما هي الله يذكر الشيخ عزت. هذا عليه الصلاة والسلام. الناس الناس تشكر الله. الشيخ عزت. وجزاك الله خير. الله يحفظ الشيخ عزت. إحنا ودنا نستمع إلى كلامك أطول، لكن ادخل في الموضوع على طول. أنت كيف تجربتك في تعدد الزوجات؟ والله يا شيخ بصراحة من فضل الله تبارك وتعالى، إني أنا يعني جدا مسرور واحبج الله تبارك وتعالى حمزا كثيرة. على ما أولاني من هذه النعم العظيمة كم عندك كم عندك كم عندك كم عندك من الزوجات؟ عند من الزوجات بس أربعة يا شيخ ما شاء الله بس أربعة <تصفيق> <تصفيق> الله يهديك ما كثرت كم عندك كم عندك من الأولاد؟ من الأولاد أربعةين مش شاء الله أربعةين نصفناهم من النس نصفهم من الإناث ونصفهم الذكور عشرين أولاد وعشرين إناث <تصفيق> أيها طيب زوجتك الأولى كم أكملت معك؟ زوجتي الأولى ما زالت عندي أحسن تسمع تلاس تمنا مشكلة. الله يحفظها <تصفيق> أقصد كم كم كم صار لها معك يعني؟ صار لها أربعين سنة. أربعين سنة. آه. <تصفيق> والثانية؟ والثانية اثنين 22, 22. اثنين غالية جلست معك 18 سنة يعني. آه آه آه طيب والثالثة؟ والثالثة بقى يعني أبو سبعتاعش. 17. 17. 17 والرابعة يعني ها خمسة, عشر. خمسة عشر. ما شاء الله الله يقر عينك بهم كيف كيف تضبط مسألة تربيتك لأولادك ما شاء الله وهم أربعون كم من اللي متزوجين منهم أولاد وبنات متزوج ثمانية من البنات وخمسة من الذكور ثلاثة عشر ما شاء الله ثلاثة طيب يعني اللي باقي عندك الآن <تصفيق> اي نعم كيف تضبط مسألة تربيتهم وأنت في الأردن ولا لا أنا آينا في الأردن طيب الأردن. كيف تضبط مسألة تربيتهم وش... ما البيت الذي يسعهم وكيف تتابع دراستهم وإيش الوضع والله يا شيخ من فض الله سبارك وتعالى بسبب التحدث بنعمة الله علينا وما سوفيق إلا بالله أنا ساكن في عمارة واحدة صادق واحد في الأولى والثانية كل واحد لها شبقة مستقلة والصادق الثاني في الثانية والرابعة يعني مروري عليهم كل يوم شاهد عيال على ولو الأربعة الأولاد والأولاد مع بعضهم البعض بفضل الله تبارك وتعالى. طيب يا شيخ عزة مشاكل الأولاد ما تكثر إذا صاروا كثيرين يعني؟ والله بفضل الله تبارك وتعالى شيخ اللي عن المشاكل اللي يكون عنده واحد ولدين ويعملوا المشاكل. صحيح. بفضل الله وتوفيق من الله تبارك وتعالى ما عندنا مشاكل. طيب تعددنا. أنت الآن هل تشجع الناس على التعدد ولا تقول لا أشجع واحدا؟ والله بصراحة إذا كان مع الضوابط الشرعية وشجع طيب فيه كم؟ أقصد كم؟ كم يعني في؟ كم <تصفيق> يعني الناحية المادية والناحية العادل؟ طيب شيخ عزت فضل. كم كم واحد شجعته أنت وتزوج بسبب تشجيعك؟ يعني كم واحد خربت بيتها قص؟ <تصفيق> والله يا شيخ بصراحة يعني هذا المشروع يعني زي ما تكلمت في بداية كلامك موضوع صعب الله يعينك عليه. وهي يرفض النساء عنا فكثير من الرجال يعني كما قلت انت يعني في خوف إيه فا يعني مخدين وإن خسروا ما لا تعادلو خوفين كثير شيء خوافين كثير إيه ها. ها فما <تصفيق> من جرأة عليها واللي فعلوها يعني كان لازم يكونوا من فضل الله يعتبر في أعلى أحسن منهم عليه أحسن حتى... بارك الله فيك اقول مكالمتك ما شاء الله يعني لطيفه ونود يعني الاستمرار معك لكن الوقت معنا ضاق جزاك الله خير وبارك الله عطنا اخونا مصطفى السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ مرحبا اخي مصطفى بارك جزاك الله خير يا بارك, بارك الله فيك يا اخي مصطفى مؤقتين النقط الاولانيه بالنسبه بخصوص حاله البرنامج الموضوع مهم جداً بالنسبة للمسلمات الدودل في الغربة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية أبداً المشكلة بتواجه المسلمات الدودل هو البحث عن زوج مسلم بمعنى أوضح أن وفق التخالير اللي شادك الثانجي في الأمريكية عام 2007 اكتشفت أن 20 أمش أمريكي يعطانك الإسلام سنوياً منهم 75% من النساء. نعم. منهم 75 من المساياس أكبر المشكلة بال... بالنسبة للأخوات والمشكلة للزوج من المسلم فأنا كان عندي اقتراح بسيط إنه ممكن العاية العالمية للمسلمات الجدد برابطة العالم إثناني تطلق مثلاً مشروع برنامج اجتماعي لمساعدة الأخوات في البحث عن زوج مسلم نعم جيم جميل هذا اقتراح اقتراح جيد نعم. النقطة نعم. الثانية من الماضي الثاني خارج سياحة الحلقة اختراح حضرتك الصراحة الثانية، حضرتك جتنا عن موقع قناة مصرة كثير جدا من الإيميلات للتحقيق وإشادة بقبول فضلكم القيام بجولة دعوية لكولومبيا والأرجنتين والبرازيل بإذن الله يعني. أبشر بما يسرك إن شاء الله يكون بيننا ترتيب وأبشر. زيارة هذه كانت يعني خطوة دفعة للعمل الفني هناك. أبشر أبشر بما يسرك إن شاء الله تعالى يتم الزيارة. الله يحفظك تبارك الله. نسمع منك عبد رازيز. يا شيخ أنا أول شيء حضرتك وأيد التعدد هذا أولا. الشيء الثاني خصوصا بالوقت هذا وأيضي التعدد؟, التعدد لأنه خصوصا بهالوقت هذا اللي احنا فيه الآن ومثل ما ذكرت بعض الحصائيات في كثرة النساء وكذا هذا أمر الأمر الثاني ولكن السؤال من الشخص المخول أول الذي يستطيع التعدد من هو الشخص الذي يستطيع التعدد جميل آه. آه ولا يكون عاله هو وأبناء على المجتمع هذه مهمة جدا ولازم يعرف كل يعني من أراد التعدد ان انه في شروط تكون في كل شخص حتى يستطيع التعدد هذا اولا الشيء الثاني بعض العوائق اللي تعيق يعني الشخص الذي يريد التعدد يكون أحيانا متزوج مثلا بنت خاله مثلا بنت عم قريبة قريبه مثلا ثم بعد ذلك يجد فيه يعني رهبة أحيانا في أنه مثلا يكون مثلا يتزوج أخرى, أخرى يعني أخال أو عم كذا يجد حرج كثيرا وبالتالي حتى ما يحصل مشكلة أو رغم أنه يعني في الوقت هذا بالتحديد يعني لابد أن الواحد يعني إذا كان عنده القدرة المادية والقدرة الجسدية ويستطيع حقيقة يتزوج ويعف نفسه حقيقة في أخرى وثانية وثالثة فأنا رغم أننا بيزعلون علينا طبعا وما بد الله بتزعل لكن إن شاء الله ون... <تصفيق> <تصفيق> طبعا نحن ما جينا يا جماعة يعني نرجح هذا وهذا لكن أحيانا المسألة تحتاج إلى وقفة حمض الله رضي الله تعالى عنه لما سشهد في معركة بدر قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تغسل حنظلة. الملائكة نزلت من السماء تغسل حنظلة. قال فاسأل امرأته عن خبره. فقالت امرأته قالت يا رسول الله تزوج بي تزوج بي. فلما بنى بي لما يعني وطئها تقول سمع المنادي ينادي أن انطلقوا للمعركة. توه لسه ما كمل معها 24 وعشرين ساعة. قالت فقام ولبس ثيابه وخرج للقتال. من شدة سرعتها ما يخشى ان الجيش يذهب عنه فقال سأغتسل في المعركة فوصل الى هناك فدت المعركة وقاتل فتوفي شهيدا وهو جنوب وغسلته الملائكة السؤال زوجته العروس هذه التي لم يبت معها زوجها الا ليلة هذه من سيتزوجها خذونا رضحين يعني, يعني حتى يا جماعة نعرف ان الله تعالى لا يشرع شيئا الا لحكمة سبحانه وتعالى سندكر بعد قليل ايضا أخطاء تقع مع الأسف من بعض المعددين هي التي جعلت الصورة سيئة عند بعضهم هذا نذكره لكم بعد هذا الفاصل القصير. حينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم في الكتاب السنوي الذي تصدره الأمم المتحدة أن عدد النساء في روسيا يزيد عشرين مليون عن عدد الرجال وعدد النساء في اليابان يزيد 3 ملايين و الف عن عدد الرجال يعني لو كل رجل تزوج امراه بيبقى عشرين مليون بدون ازواج وفي اليابان لو كل رجل تزوج امراه سيبقى ثلاثة ملايين يعني ملايين تقريبا الف من غير ازواج فيقول الين تنان كادي هذا واحد من الـ الـ الـ يعني من البريطانيين من من يعني من أبرز مثقفيهم السابقين يقول أكثر رجال العالم يعددون النساء لكن الشريعة الإسلامية جعلته تحت الشمس وحفظت حقوقها وضبطته بشروط أما غيرها فيتم في الظلام ويضيع الحقوق خبر يا محمد في عندي شيخ جانبين بتحدث عنها إنه تعد الزوجات في جانب سلبي وجانب إجابي الجانب الإيجابي هو يعتبر أحد أكبر الحلول في تقليص نسبة العنوسة وبرضه الجانب السلبي هو يعتبر جانب سلبي يقول إلى أمرين يعني في بعض الرجال بيستخدموها كمباهة أحسن بت... اني أنا متزوج ان عندي ايه حرمتين عندي ثلاث أي وبرضه الجانب السلبي أنه بعض الحين بيتثير مثل ضغينة بين أفراد العائلة والأسرة بحيث أنه إذا اكتشفوا بعد فترة الأب أو الأخ متزوج في, في السر فتصير مشاكل بينهم وفي نقطة ثانية أن بعض الرجال لا يجروا على انه يشهر انه متزوج ثانية أو لا يجروا على أنه يناقش أنه موضوع انه متزوج ثانية فهذا يسبب مشاكل كبيرة م. في بعض القصص حضرتها في رجل ساكن بشدة متزوج أربع سيدات أربع نساء متزوج عنده ما يقارب عشر أبناء أبناء الآن يعتبرون عالي على المجتمع الرجل الدخل الشهر يعتبر معدوم، بيعتمد على تبرعات، على الصداقات، فبناؤ الآن معتبرين عالي على المجتمع، هذه يعني تعتبر جانب سلبي من جوانب التعدد. إيه، هو لذلك نقول يعني الذي يريد أن يعندد لابد أن يعني يدقق في عدد من الأمور قبل أن يتخذ قرار التعدد، يعني أول شيء ال المقدرة الجسدية، المقدرة المالية، المقدرة الإدارية. هل تستطيع أنك تدير بيتين تدير مشاكل، تدير كذا؟ أما الذي ليس عنده مقدرة، لذلك الله سبحانه وتعالى يعني لما ذكر هذا في القرآن قال الله جل وعلا مثلا وثلاثة واربعة فئن خفتم لا تعذروا واحداً أو مالك ما. ذلك أدنا ألا تعولوا قال بعض العلم ألا تعولوا يعني ألا تظلموا وقال بعضهم ألا تعولوا يعني ألا تعيلوا ألا يكثر أولادكم وتتورطوا فهم لهم لهم قولاً فيها المفسرين المقصود إن إذا كان عنده هالقدرة نقول والله أخي ما في باس طبعا لا نقول له أي واحد عنده القدرة معناته تزوج لكن نذكر ما فيه من مصالح وما فيه ربما من مفاسد وأيضا نوجه رسالة إلى كل إنسان يريد أن يعددنا لابد أن ينضبط بعذر الضوات أنا مشتاق للعودة إلى مجلس أبو عبد الله خلنا نعود سريعا أيها الأحبة نعود سريعا إلى مجلس أبي عبد الله نحن أخذنا قصة ثلاث زوجات وبقي ثلاث تعالوا نسمعها من مرة أخرى هذي يوم عبد الرحمن. أيوم عبد الرحمن. أخذها عقب ما أخذهم عبد الله بكم؟ كم بينهم؟ نقول ست سنين؟ أكثر. أوه هجأت طيب مع عبد الله غالي عليه. أي بالله غالي. ها. أي بالله غالي. ههههههه. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شكل أمك ما شاء الله نضبط الوضع. أي بابو عبد الله؟ ما يكفيك التعب؟ وأكتر سالفة. هذه ها فيها تنهيت. <تصفيق> شكل السالفة <الحب. تصفيق> عن حب دخلت في الفنجان. بعض الزواجات لها سبب. زين ممتاز ها. في زواجات لين سبب فيه ابن عم لي توفى رحمه الله عليه الله وبالله أظامه بالجنة. الله يغفر له زوجته. زوجته. عليها عيان. عليها عيان. الله وخدت فترة وجاني منها بنت. يسر على جميع. الله الله له الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الحين خلصنا من هذه ام عبد الله عندك وام عبد عندك نعم. طلقت والثانيه هذا خلصنا من اربعه باقي كم باقي أربعة باقي سنة. ما غير سنتين باقي ما شيء ما شيء ما غير <تصفيق> <تصفيق> هذا مع عماد اماد هذه زاد موجود. لا موجود صارت مشكله على لها انثى ايه. وتدخلت وسيط وبذلت من حر مالي للإصلاح, للإصلاح. وثم قبلون يا أرب ما ما أنكرتهم ما ما ما فهمتك يعني واحدة بينها وبين زوجها مشكلة مشكلة بين زوجها وبين هالها مشكلة إيه هذي تبي تخلع نفسها منه وتبي تخلع نفسها منه وجيتا كل شيء جمعنا أحد للمشكلة وهذا نطلقته من رجلها يعني دفعت ما يريدها الرجل عشان يطلقها نعم العواض وهذا اللي حصل و يوم إن البنت يعني طلعت من عدتها أعجبتك وتزوجتها وتزوجت نعم وطب ما تزوجتها عندها عيال من الزوج ما عندها شيء مرة آه. ما عندها أكثر عيالها وائل عندي مني أنا وثانيهم هذا وبالأب وعيال عندها طيب يا أبو عبد الله هذه أم وائل نعم <تصفيق> طيب هذه اللي الحين تعتبر ثالثة لا إنتهى ثالثة نعم إيه نعم وباقي لك واحدة باقي واحدة ها الواحدة هذه يوم انك خذتها كم صار عمرك؟ عمري يمكن فوق حوالي الخمسين. ما شاء الله هذا أكيد لها قصة. حوالي الخمسين والله ما لها قصة. ها مجرد غبر زواج وأنتن مزوجة قبلي ولها بنت من رجل غيري. هم. إيه قسم الله وخدتها وجعل منا بنتين. إيه وتزوجنا بنا ثم بس يعند لها على هذا. الله بعدين ما شاء الله عليك أبو الله يعني أنت من تب بعض الناس يحرص ويأخذ البنات الأبكاء تلقاها هل جاي عدد خذرهم تساط عشر وثمنطاعش أنت زاكر الله خير يعني واحدة عندها أيتام مثلا توفي نبوه ولا واحدة مثلا مطلقة ولا واحدة فأنت يعني بالتعدد تشارك في نفعها هي ما هو نفعك أنت الحارك فيها من أشياء تلقاها تقول يا الله يجزاه الله خير هل يظف عيالي واللي أحسن إلي واللي لكن بعض اللي يعددون اليوم تصير المسألة عندهم نزوة, بس. نزوة يعني مجرد شهوة وغريزة يريد وحدثين يطرب نفسه يقول له طيب في واحدة يا اخي توفي زوجها وهي شابة عمرها كذا ولا عندها الا ولادين خذها. قال لا ما بي الا بكر طيب يا اخي انت بتعدد هذه اولى من غيرها لأجل انك تعفها اللي ما بعد تزوجت بتلقى من يأخذها من الشباب لكن ما هم بيلتفسوا من بعض الناس لا ممكن انها من جرس الحياة تعيش معك أفضل من البنت يتوى بكر <متحدث> رجل زوجته عندها مشاكل في الحمل فإذا حملت لم يستطع أن يقربها في الفراش حتى تضع هو تسعة أشهر تقريبا محروم من زوجته رجل امرأته عند أهلها ظروف أمها مريضة وكذا وتحتاج أن تقضي عند أمها أكثر الأسبوع وإذا جلست عنده فبالها وذهنها مشغول على أمها فتجلس عنده ربما يومين وثلاثة والباقي عند أمها رجل زوجته موظفة وربما تمكث في وظيفتها أكثر يومها وربما أحيانا تكون تعمل في مستشفى وعندها مناوبات أحيانا في بعض الليالي كل أسبوع مرة أو مرتين امرأة زوجها متعاطي مخدرات فلم تستطع ان تواصل معه فتعبت في المحاكم حتى حصلت على الطلق امرأة توفي زوجها في حادث سيارة أو في غيره وهي لا تزال في أوائل شبابها امرأة عندها طفل وطلقت وأبوها وأمها متوفيان وليس لها مسكن سكنت عند أخيها هذا فضايقته زوجته ضايقتها زوجته حتى خرجت ثم أين تذهب والمرة الأولى, الأولى أين تذهب والزوج هذا الذي زوجته على هذا الحال ماذا يفعل يا جماعة لابد أن ننظر المسألة يعني نظرة ليست عاطفية ننظر إليها أولاً بشرع الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني ننظر إليها بالعقل. طيب الأخ دكتور يحيى، السلام عليكم ألو. مرحباً دكتور تفضل. مرحباً السلام عليكم. عليكم السلام مرحبا بك. حياك الله شيخ محمد كيف الحال؟ الله يحفظك وبارك فيك. أنا بسم الله الحمد لله وفضل. الله يسلم على رسوله. أنا أحب أتناول جزء معين من موضوع موضوع عدة. طبعاً أنا كطبيب وطبيب أسرة. نحن عندنا حاجة مهمة تعريف الصحة على سريع كده منظمة الصحة العالمية تعرف الصحة بأنه التوازن أو الكمال للناحية الجسمانية والنفسية والروحية أي والعقلية فالتوازن يأتي من جميع المحاور هذه الأربعة يؤدي إلى الكمال الصحي أو الصحة هذا التعريف الصحة للنظمة العالمية نعم. نحن في تخصصنا في طب الأسرة الذي من المفترض أن يعني يعالج 80% من مشاكل المجتمع الصحيه والنفسية والنواحي الاخرى نقول في الإنسان يكون متوازن أو صحيح كامل إذا توازن دكتور دكتور نعم. ادخل الله يخليك في الموضوع مباشرة التعدد التعدد طبعا عند بعض الأشخاص عند بعض الأشخاص نفسيا وعقليا يؤدي إلى التوازن الصحي التوازن الإنساني فبالتالي عدم التوازن يؤدي إلى عدم الصحة فتظهر هذا عدم التوازن على شكل أمراض جسدية وهذا آه. نلاحظ احيانا عندنا في, الح... في العيادات و... وهو طبعا إحصائيات عالمية ومعروفة آه. غير هذا التوازن للشخص الإنسان سواء انثى او ذكر آه. آه المشاكل الاجتماعية التي تؤدي إلى عدم التوازن يعني انسان عنده بمعنى آخر عنده م. رغبة لأن يتزوج زوجة أخرى غير الزوجة الأولى مثلا ويجد فيه عدم التوازن من عدم الزواج من الثانية أو جميل جميل. فإذا حصل عنده عدم التوازن يؤدي إلى اضطرابات نفسية جميل يعني قصتك, قصتك دكتور لا يتخذ الإنسان قراره إلا وهو درس الموضوع واستخار واستشار ونظر في قدراته الذهنية وحاجته إلى التعدد أو عدم حاجته اليه يعني يدرس الموضوع حتى لا يكون يعني يعالج يريد أن يكحل عينه فيعميها بس بقي سؤالي دكتور نعم. أنت عندك زوجة أو أكثر؟ عندي زوجتين. ما شاء الله عليك. طيب لا. هل وجدت التوازن أكثر بالزوجتين ولا تحتاج ثالثة؟ والله هي شوف هي توازن في الاثنين أفضل وفي الثلاثة قد تكون الأفضل. بس كان ترى يا دكتور الشيبان الأولين يقولون القدر ما يثبت إلا على ثلاث أحجار. أعطبك لي شيء من أفضح لكن هو مرة ثانية الشيخ محمد حتى أكمل الليلة على خير يعني. الله يكمل الليلة على خير رجل الله يسر أمرك أقول لك قاعد بين نورك يولادة الحين الله يؤلف قلبك وقلوبهم ويجمعك مع الخير يا دكتور وسعيدنا في التصالك أقول مرة ثانية أيضا أحتاج إلى الإنسان خفين نفسه ويحافظ أموره وغلديها أحسنت الله يسر أمرك الله يسر أمرك الله يسر أمرك ويحفظك وفقنا وإياك حقيقة دخلت مرة في مشكلة لزوج كان قد تزوج أخرى وذكر لي بأنه يعني نفسه تدعوه دائما عفوا إلى النساء وكلما رأى امرأة يعني تختلف في, في تكوي في جسمها وكذا عن, عن زوجته حدثته نفسه بالذهاب إليها أو مواقعتها وكلما رأى شيء في التلفاز ومواقعتها وتعب تعبا شديدا يقول واصدقاء يقول طيب سافر وفعل كذا قلت اوذب يا جماعة زنا قالوا طيب سافر وتزوج قلت كيف سافر وتزوج لعب المسألة احتار عليها وتزوجها اسبوعا ولا اسبوعين ولا قالوا لا هي اصلا تدري من البداية انك بتطلقها بعض الدول يعني منتشر فيها هذا فابتعد عن هذا كله ثم تزوج فاحدثت زوجته مشكلة دخلت مصلحا بينهم فكنت أقول لها يا أختي طيب زوجك عنده هذه الغريزة التي في الرجال لم يعني أنت أنت ما قصرتي لكن ما كفيته ماذا تريدينه أن يفعل يا ابنتي ما هو صار لأربع سنوات ونفسه تدعوه حتى كاد أن يقع مرارا يقول مرة الخاذمة يا شيخ أحدثني بليس بها عذب بالله وكانت جميلة وبعدين سفرته قلت ماذا تريدينه يعني تريدينه أن يكبت ذلك وحتى يشغل باله أو تريدينه أن, أن يزني ولا تريدينه ماذا يفعل قالت ما أدري لا بس لا يتزوج قلت يا أختي أعطيني حل تفضلي أعطيني حل له وكان يشتكي زوجته عنه بدون أنها عندها بعض الأمور الشاهد أنها لم تجد حلا تقول لك لا يتزوج عليه فهي القضية يا أخي أن بعضهن تكون مسألة عاطفية أكثر منها مسألة عقلية في الحقيقة عندما تتعامل مع هذا أيها الأحبة عندنا جلسة أخيرة مع أبو عبدالله مع أبنائه وأنا سألت بعض ابناء أيضاً يحصل بينكم مشاكل ولا لا فتعالوا نرجع إلى مجلس أبي عبد الله مرة أخرى طيب عطني, عطني أمثلة وشنون الواحد يقدر إذا صار عنده ما شاء الله مثل هالعيار وكلهم شباب كبر بعض أكيد بيصنوا مشاكلاً على السيارات وبصير بيصير مشاكل على اللبس وبيصير مشاي وهذا شريت له العالب ب100 وانا تشتري لي ب وهذا ليش معه جوال وأنا ما معي جوال وهذا ل... ثم لا تخلت على الحرمة قالت هذاك عيالها اعطيتهم وعيالي ما اعطيتهم وشلون انت تحل هالامور يعني نبي فائدة حتى اللي بهديها الله بعده يستفيد هم تعودين ان كل انسان ياخذ حاجته اللي تكفيه ولا دخل بغيره ها. ما يدخله، أنا موجودة على أنك أنت تحتاج ثوب وناس على سبيل المثال، آه. فما في داعي لخ ت داعي لأخوك يبي ثوب أبيض، أنت خد حايفك وبس، وبعدين وإذا لك لا ما نيم والله ما يبغي، ما يقول ولا يرفع صوته عليها. بإذن الله وجيهم الله. ما يقول ولا يرفع صوته عليها. أنا أنا. ما عطر عطر أمتله أبو عبد الله ما شئت صاير النموذجيو إيه. ما قدر طقيت أحد ولا. لا أطق. كي الله هطيك الله يبيض الله وجه طبعا عبد الرحمن ما شاء الله هو أنا أدوم عبد الرحمن اللي هي تصير السابق نعم زي تكفل خير عبد الرحمن عبد الرحمن وشلور طول كم عندك كم زوجة؟ والآن قلت أن تزوجه عليك أنت رحل عندك واحدة كم صار لكم تزوج؟ سبعة سمية أو ثمية سمية قلت أن أبوك أبدا تزوج بعض بس عاد طيب وإيش رأيك, رايك, وش رايك ها. طيب وش رايك أنت هل يعني هل سلوك معين تبع أبوك بحيث إنه يقدر يضبط ما العدد هذا من الرجال اللي اللي يشوفهم والله بيجد أكثر شيء <تصفيق> يعني الحين انت يوم انك سير بغيت تهاوش مع ولا معهم هل يمنعك تخاف من أبوك ولا أنك يعني حريص على ألفة العائلة <تصفيق> او لو نسوي اي شيء جدنا خافهم منه منه والله منها. لازم اخاف انا مر طيح التلفزيون وانا ماني قاضي والله هني خفت طيحت طيب. التلفزيون قادر عني ام قادر بعد والله هني خفت منه اليوم كله بس مش قادرني يعني عقوبتي شبيبة وانا ما عادل ويش بس اخاف منه يعني الحزم هو اللي يضبط الوضع الحزم والصرامة وال كيف تضبط مسألة المصروف هل انت عندك كل بيت له مثلا تتعطي ال تقول له خلاص هذه مثلا كذا من الفلوس مصروفكم طول الشهر ولا لأن بعضهم ممكن يصرف فارض ولا يصرف شوي. لا. الفلوس عندي وأنا اللي أصرف. بالنسبة للعيال اللي مزوجين كل واحد يصرف على نفسه. أصرفه أصرفه وما دوتي الخاصة بي أنا. فأنت أنا مسم ممتسم بها. وتجي وتنزل. أنا أبي أسأل كل بين يومين والثالث أسأله عن طلباتهم ومش وسجلها بورقة واروح وليه من جبت كل نزل طيب وش عندك أبو عبد الله منطرق عشان تخلي العيال متألفين وهم من عيال زوجاتي يعني هذولا خواله هالفلان هالفلان. وش سويت من طرق هلأ أنت كنت حريص أنهم يتألفون؟ أنا؟, أنا أول شيء ما ما أسمح أن أحد يحز شيء من دون شيء. انه هي يعمل مشكلة هي من دون سبب من دون سبب. اشياء لما يحصل ولا بد من يحصل بعض الاشياء البسيطة أكيد. أيوة، اقول ابوك هو انت قال ابوي انت تبغى لو قال لك واحد يا عبد انا والله اشاور كان ودي يتزوج لكن ترى وضعي مع حرمتي ماشي يعني عندي مثلا ثمانية اطفال تسعة اطفال وماشي وضعي لكني مقتدر ماليا وجسديا وودي كذا يعني اعف بنت الناس و... واتزوج تشير عليه تقول تزوج ولا تقول له على حرمتك يعود الانكرت هذه كلها فيه انا ما اقول تزوج ذاك ما في مشكله لو في زوج. <تصفيق> لكن ما تشجع لا ما تشجع <تصفيق> طبعا هناك بعض الأشياء ينبغي أن ينتبه إليها الذي يريد أن يعدد أو الشخص الذي عدد. أول شيء العدل بين الزوجات. العدل بين الزوجات. العدل يجب أن يكون في المسكن وفي الملبس وفي المبيت. بحيث أنه يقسم لهذه الليلة ولهذه الليلة لهذه ليلتين ولهذه الليلتين, ولهذه الليلتين, وهذه الليلتين هذه أسبوع وهذه أسبوع. أهم شيء يكون هناك عدل في الجملة بينهما إلا إذا كان له عذر في ذلك، فالأمر في ذلك يعني سهل. يقول حتى في الابتسامة، حتى في العدل بين أولادهم. هذه ما ليس هذه ساكنة في بيت أحسن من هذه، أو هذه أولادها في مدارس أهلية، وهو يدفع عليهم فلوس، وهذه لا في مدارس أخرى. لا العدل بين هذه وهذه الشيء الثاني عدم مدح أو ذم إحدى الزوجتين عند الأخرى. ما يصلح إذا جاء عند الزوجة الأولى يبدأ يذم الثانية حتى يرضيها لا لا تذم. ولا تغتاب ما يجوز الغيب احفظ أسرار البيوت أحسن احفظ أسرار البيوت ممتاز وإذا جئت عند الثانية أو الثالثة أو الرابعة فلا يجوز انك تبدأ تذم أولئك وإذا هي ذمت فإما أن تنكر عليها وإما أن تسكت إذا كان بيحصل مشكلة أهم شيء انك لا تبدأ تخلع ثياب هذه عند هذه وهذه عند هذه الثالث حسن إدارة البيتين جواز الكذب لإرضاء الزوجة النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس الكذاب الرجل يحدث امرأته او هي تحدثه ليرضيها قالت له مثلا انا ليلتي وجيت لم فاعطاها بعض الكلام ليرضيها حتى لو كان كاذبا او مثلا ليش تسافر بفلانة ولا سافرت بانا او اي مشكلة بحيث انه اذا كان لارضائها لا بأس في ذلك كذلك ان يتحمل الغيرة التي تقع منهما عائشة رضي الله عنها لما أرسلت ام سلمة طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام من شدة الغيرة لماذا هي ترسل طعام في بيتي يعني انا ما أعرف أطبخ فضربت الطبق ووقع الطبق وانكسر بالطعام غيرها فقال النبي عليه الصلاة والسلام غارت أمكم غارت أمكم ما قاموا ضربها على وجهها حي طبيعة النساء يا أخي ام سلمة لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام قالت نعم أنا موافقة لكن فيني غيرها ما أتحمل زوجة أخرى معي وأنت عندك نساء أخرى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما غيرتك فادع الله تعالى فيذهبها عنك وكذلك عائشة تقول ما غرت من زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كما غرت من خديجة وهي قد ماتت ومع ذلك تغار منها وقع موقف عجيب لعائشة يتعلق بخديجة وخديجة في قبرها ومع ذلك دفع إليه الغيرة أذكره لكم ولكم ايضا بعد هذا الفاصل القصير. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك, بصمتك عائشة رضي الله تعالى عنها جلست يوما تأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فطرقت البابة هاله أخت خديجة رضي الله تعالى عنها بعد وفاة خديجة ومع أن عائشة لم يذكر أنها التقت بخديجة أصلا يعني أو كان بينهما قصص عائشة أصغر من خديجة بسنوات ف. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصوت وتذكر خديجة عادة الإخوان يكون إما الصوت وإما نبره معينة أو أسلوب لحن الكلام فقال اللهم هاله هاله فرح أنه يعني سمع صوت من يذكره بخديجة فتح الباب فإذا هاله أخت خديجة فكلمت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فغارت عائشة ليش تتذكر زوجتك السابقة ما هي ماتت خلاص لكن هكذا طبيعة النساء فالمقصود من ذلك أن الزوج أيضا لا بد يكون عنده حكم جيد المسألة الغيرة بينهما سليمان نسمع الفيس بعد ما نسمع عبد العزيز أنت ما شاء الله إخوانك ستة عشرة فتاة وأربعة عشر من الذكور شكرا. وبالمناسبة أنا قرأت تقارير تقول أن أولاد إن الأبناء المشردين اللي يعني ما حد يعتني بهم ولا مهملين أولاد المعددين لا يمثلون بالنسبة لهم إلا ثلاثة في المئة فقط إلا ثلاثة في المئة فقط حتى ما يقول واحد والله أعدد وضعون عيالي لا ثلاثة في المئة فقط وسبعة وتسعين في المئة ممن ليس عنده إلا زوجه واحدة وولاده مشردي فتشرد الأولاد أو عدم العناية بهم غير مرتبط بكذا وقبل قليل أنا كنت أسأل أبو عبد الله كنت أسأل إيش وظائف عيالك واحد منهم ما شاء الله الطب منهم مدير مدرسه واحد وكيل مدرسه وواحد ضابط وواحد ما قال والله يا فشلوا في دراستهم يا شيخ مع ان عادية ليس من كبار التجار ولا واحد من مليونيريين الله منعم عليه صح لكن مع ذلك ليس ممن يبذخ بالمال كما يشاء ومع ذلك لكن يقول لي انا لا اترك صلاه آخر الليل والدعاء له يقول منذ كذا سنة اقوم آخر ليله اقول يا ربي أصلح لي في ذريتي طيب نسمع اللي عندك يا عبد الله. إشي آخر أنا طبعًا الوالد متزوج ثلاث نساء الله يرحمه. توفيت منهم واحدة الله يرحمها إن شاء الله. توفي, عم عمر توفى عمره أربع وثمانين سنة. أم تسعة وعشرين الله يغفر له إن شاء الله. الله. الله ما زال التواصل ما بين يعني. الوالدة واستتبها ترتيبها, ترتيبها الثالثة. الثالثة. نعم. نعم. ولا زال. قبل الأخيرة. نعم. ولا زال طبعا التواصل الحمد لله رب العالمين بين الأبناء والبنات طبعا من من في المدينة ومنهم في القصيم ومنهم في الشرقية ومن تزوجوا البنات تزوجوا كل البنات ما بقي إلا واحد ما شاء الله. ما شاء, الله ما شاء الله والأولاد جميعهم تزوجوا باقي منهم ثلاثة ما زالوا الحين لكن التواصل ما زال الحمد لله رب العالمين يحصل أحيانا بعض الخلافات البسيطة اللي تحدث في كل البيوت ولكن يظل الإدارة إدارة الوالد قدر الله الله إن شاء الله إدارة حقيقة حكيمة وواعية وفيها حزم إيش أبرز معندها الحزم يعني يعني ولد أنا قلت لا يعني لا انتهى يعني. الموضوع. كان الحزم حقيقة والعدل الحزم والعدل حتى أنها كانت إذا يعني طبعا زوجة والدي الأولى الله يغفر لها إن شاء الله كانت تتوقفت عن الإنجاب من بدري ولا زالت والدتي يعني تنجب إذا جاء ولد عند الوالد أعطى هذه مبلغ يعطي هاديك مبلغ مباشرة. ما يتركها كمكافأة, كمكافأة لها طبعا بعد ما توفي ما زال التواصل الحمد لله رب العالمين وهذا فضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم فضل يعني عدل الوالد ما بين ما بين الأبناء جميعا طيب حقيقة. أنت الحين أو أنتم كيف تتواصلون أنتم الآن 30 ما شاء الله ما بين أولاد وبنات وأكيد خواتك هل 15 ما شاء الله من زوجات أكيد عندهم ذرية وأنتم أيضا إخوانك الحين يعني أنتم 14 باقي ثلاثة يعني 12 متزوجين أو 11 كيف تتواصلون هذه في المدينة وهذه في الشرقية وهذه في الشمال الجنوب طبعا أكبر خواتي عمرها الآن تقريبا سبتين سنة وعندها ابناء وابناءهم متزوجين ف... وعندهم ابناء فالان عندنا كل أحد في بيت الوالد اجتماع بعد المغرب كل أحد هذا إجباري للأولاد من ال... كل الزوجات للذكور للذكور نعم هي الملك شأن نفسي أما أم البنات فنرادت الحضور فالأحد موجودين الأعياد ليلة العيد يوم في ليلة في عند الوالدة في بيت الوالدة ويوم في بيت زوجة الوالد الزوجة الوالد أي. أي. اللي توفيت اللي توفيت ما زلنا نجتمع فيها طبعا ليلة وليلة يعني ليلة العيد ويوم العيد يظل التواصل أيضا في في الحج كذلك يكون فيها في بيت الوالدة. طيب الدقاء. الآن ما عملتم شجرة لكم ولا كذا تعرفون على؟ والله وكانك يعني ت تقرأ أفكار شيخ الآن أنا في طور إعدادها حقيقة شجرة لعائلة الوالد. فقط أه. من ذريت. من دورية... من دورية أبي بس. يعني ممكن أه. نقول ما ما شاء الله عندك أربعة ؟ عندي أربعة. عبد أربعة. الله وعندي. ثلاث بنات. بنات الله. إخوانك عندهم هذا أربعة وهذا خمسة يعني ممكن نقول هال وش... هالسبعة وعشرين واحد أه. من زوجين كل واحد يعني معدل ما عنده ستة مثلاً، يعني ممكن يكون العدد وصل إلى ساعدوني في الضرب يا جماعة دائماً. 150، 160 <تصفيق> يعني ما بين أولاد وبنات تقريبا العدد حقيقة ما شاء الله تبارك الله الحمد لله رب العالمين كبير والتواصل أحياناً حقيقة تجد الصعوبة ولكن إذا عرف ذاك الوقت في أنه في شيء في هذا اليوم واحد و... بس. لانه <تصفيق> ينتظر من زمان الجزائر. على الشاشي السلام عليكم. سلامة مطلع. مرحبا بك تفضل. السلام عليكم مثل شيخ. وعليكم السلام مرحبا بك وبيك شو الله صحيتك. عندي سؤال في تعدد الزوجات. عندي سؤال في تعدد الزوجات الشيخ. نعم. عندي أخويا كبير ومعي. عنده سبعة أطفال مع الزوجة الأولى. نعم. وحدث الزوجة الثانية وما ما حدث للزوجة الأولى للزوجة الثانية. نعم. نعم الزوج الزوج قبل ما يقولها ودي الخدعة ما فيها مشكل طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله بارك الله فيك أنا ودي يا جماعة اللي بيتصل ي يخفض صوت التلفزيون حتى بس نسمع جيدا نعم من معنا محمد محمد تفضل الله يزيد فضلك إن شاء الله يا شيخ حبيت بس السفستر بخصوص يعني مثلا لو حبيت اتزوج ثانية لكن خايف اني انا مثلا خايف أنا ما عد ما عد البينهم فما ادري يعني ايش ال... ايش اللي اقدر مثلاً طيب انت ليش تبغى تتزوج, تتزوج محمد ليش تتزوج اساسا اذا امورك ماشية مع زوجتك ليش تتزوج والله والله انا حابب اطبق السنه <تصفيق> <تصفيق> يعني ما بقي من السنن إلا التعدد في سنة الضحى وقيام الليل والصدقة وبناء المساجد والجهة في سنن كثيرة أنا, أنا عارف هذا الشيء ولا عجبتك هالسنة يعني طيب يا شيخ في سؤال ثاني تاني بس ممكن طيب السؤال أول طلعنا منه عبر السؤال ماذا ممكن أتوصل وياك أبدا تفضل خذ رقمي من الإخواني يعطونك يا الحين الله يحفظك وبارك فيك سهيب تفضل صهيب على صهيب السلام عليكم تفضل وعليكم السلام ورحمه الله انا اسمع انه يعني... اخفض, أخفض الحلقة الماضية كانت عن الموت صحيح. هذه عن حكمت على النساء بالموت <تصفيق> ليش يا صاحيف؟ أيش أنا أنا أدخل في الموضوع مباشرة. أيش تفضل ها؟ بالاستقراء تجدنا نعم كل اللي ماتوا أزواج أزواجهم أو رملت نسائهم مباشرة يتزوجوا. حسن صحيح. صحيح. حتى في يعني سبحان الله أحد النساء كان زوجها يحبه حب شديد ووعدها يعني عطاه مزرعة وقال إنه ما تتزوج بعد وفاته. ولكن مع ذلك. ردت المزرعة. عاتكة نعم. إيه و... وتزوجت غيره. نعم. فكان نعم. النساء ما يبكون أبدا على طول يتزوجوا يعني. صحيح. وهذا وهذا اللي نحن نطرحه يعني أنا أقول يا صهيب يعني ال... أحوج النساء إلى ال... يعني ربما أن استفادة المرأة من الزواج أكثر من استفادة الرجل يعني في احتوائها وفي احتواء أبنائها إن كان عندها أبناء في مساعدتها على أمور الحياة في الإنفاق عليها في القيام. بشأنها خاصة إذا رزقت زوجا يقدر الحياة الزوجية الله يحفظك صحيح آمال تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله لنا كل خير يا دكتور آمين آمين الله يزيكم خير دكتور معرفة أنا عندي سؤال بخصوص الحلقة نعم, نعم. ما توقعتش حد مثلا يسألك بخصوص الحلقة هذه ليش أنت مش متجوز اثنين <تصفيق> <تصفيق> طيب وما أدراك يمكن عندي أربع نساء وأنت لا تعلمين <تصفيق> بارك الله فيك يا أمان سلمان سنعنا اللي في الفيسبوك أول شيء مش مشاركت على الموقع نفسها في الأخت صار نقول السلام عليكم فضلت الشيخ لك جمهور أريض من الأخوات المسلمات إذا كان البرنامج متعلق الحلقة متعلقة بزوجات وبالنساء يعني ليش تستطيف بعض النساء المحتشمات في معك في الحلقة والله أنا أرد أودعك يعني إحنا فتحنا الاتصال ولا أزال أقول شباب إذا اتصل نساء دخلوهم علينا قبل الرجال أنا طبعا لا لا نساء عندي يعني لكن اتصال الهاتف ما كان في اتصال كثير منهن يعني <تصفيق> طيب الأخت مجالة تقول الحلقة إن شاء الله تكون متميزة متبقية الحلقات التعدد أمامين مؤيدة له لو زوجي طلب أنه يتزوج حأيده سأل الله يعني أخبره عادلة نقول الأخت ما تقول تعدد ما شاء الله له حكمة عظيمة يمنع من من الزوج أو الأزواج من الوقوع في الأخطاء مع أخريات يعني زي ما نذكرنا أن الحمى تكون لكل مجال متزوج يكون وشيء واضح يعني ما يكون خائم أما <تصفيق> في فيسبوك فا نقص فيه من السودان تقول لا إنو... لابد يكون في عدل بين الأزواج ولابد تتحقق شروط محددة حتى يجوز للشخص إنه يعدد بين الز يعدد عدد زوجات يعني الأخ محمد يقول أ... أظن أن تعدد زوجات في الوقت الحاضر مو الحل الأمثل لأنه يحدث فتنة بين الزوجات وفتنة بين الأبناء خصوصا إنه ما عاد الواحد ملتزم بال بالعدل أو النفقة أو لما نحن نتهنا يا جماعة يعني يا جماعة اللي هو مش واثق إن إنه قدرت لا يعدد إحنا ما إحنا ما قلنا ترى عدد ولا لا تعدد احنا نطرح الموضوع للنقاش فقط مثل الذي يتكلم عن التعامل مثلا مع الأسهم ارتفعت الأسهم خفضت الأسهم نتكلم كيف تتعامل مع الأسهم ما نقول يا جماعة ذهبوا يشتغلوا أسهم او مثلا نتكلم عن بناء المسادد لا يعني نقول كلكم اذهبوا من المساد كذلك لما نتكلم عن تعدد الزوجات لا يعني يا جماعة نحن نقول عدد او لا تعدد نحن نتكلم عن قضية واقعة كما ذكرنا 11% من الرجال في منطقة الخليج هؤلاء الذين يعني اطلعت عليهم الحصائية فما بالك بمن لم تطلع عليهم الحصائية هؤلاء كلهم معددون نحن نتكلم عن قضية يعني واقعة وان كان يقولون لي خلاص اختم لا يزال عندنا بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بذلك بعض المشاكل كيف يستطيع أن يحلها يعني كيف المرأة تتعامل مع تعديد زوجها للزوجات لكن الوقت معنا انتهى لكن نحن يعني نلقي حجرا يحرك الماء بس أهم شيء الله يجزيكم خير الشباب على مشاركاتكم وصلى الله يحرمكم أجر أنتم أيضا أيها الكرام أسأل الله أن يجعل نواياكم مباركين أينما كنا وأرجو حقيقة رجاء أن يعني حارا أن نكون يعني قد أوصلنا رسائل شرعية مهمة أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد أشكر كل من تواصل معنا ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من الجمعة القادمة لموضوع جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.